جزا الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمره موهوم طويما على ارهام ان في النواصب الله أصحاب النبي محمد محمد جميعا ما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي, صاحبي رسول الله لا زال أمره لا زال أمره, لا زال أمره على إرغام أنف النواصب ثلاث خصال من تعجيب ربنا نجابة أعقاب لولد طالبي, طالبي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 أصحاب النبي محمد, محمد جميعاً, جميعا كما كانوا لهم خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمره لا زال فمنهم رجال يدفعون عدوهم, عدوهم بسمر القناة والمرهفات القوابين ومنهم رجال يغلبون عدوهم بأقوى دليل ومنهم, ومنهم رجال بيّنوا شرع ربنا كان فيه من حرام وواجبي ومنهم رجال يدرسون كتابه بتجويد ترتيل وحفظ مراتبي ومنهم رجال فسروه بعلمهم وهم علمونا ما به من غرائبي من غرائبي جزا الله واصحاب جز النبي محمد, محمد عن كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي, صاحبي وآل رسول الله لا زال لا زال أمره على ارغام ان في النواصب رجال ومنهم رجال بالحديث تولعوا وما كان فيهم صحيح وذاهب صحيح وذاهب ومنهم رجال مخلصون لربهم بأنفسهم خصبوا البلاد, البلاد الأجادبين ومنهم رجال يهتدى بعضاتهم قيام إلى دين من الله وصمعهم على الله رب الناس حسن جزائهم بما لا يوافي عنده ذهن حاسبي Allah yolunda. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah